وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاد يوم نصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة فذَلِكَ لِنذَبّتَ بِه فُ آدَكَ وَرَتَّلنهُ تَرتلَ وَلَا يَأتُونكَ بِمَثَلٍ إِللاا جِكَ بِ الحَقّ وَحْسَنَ تَفْسير الذينَ يُحْشرُونَ على ووجوهِهِم إلَ جَهَّم أُلائِكَ شَعَّْكَ نَوأَضَلُّ سَبلا.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 يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولائك الله فاولائك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما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 أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَةً مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاءُكُمْ